ثلاثة عشر استمع إلى الحوار وقرأه صباح الخير يا طلابي صباح النور يا أستاذ موضوعنا اليوم المهن ووظائفها انظروا هل تعلمون ما مهنة هذا الرجل؟ هو شرطي يا أستاذي أحسنت يا يوسف اجلس من فضلك، ماذا يفعل الشرطي؟ الشرطي يحافظ على أمن المواطن أحسنت يا سمراء، اجلس من فضلك، ما مهنة هذا الرجل؟ هو عامل نظافة، وهو ينظف الشوارع أحسنت يا كريم، شكرا على هذا الجواب